وبشر الذين آمنوا، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط